وشر الأنور محدثة السواء وكل محدثة البدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعود بالله من النار لما فرغنا إخواني من سورة الزمر نشرع الآن في سورة غافر كان بقي ففعة صغيرة من سورة الزمر من اخرها نشير إليها إشارة إن شاء الله وثم نستمت الصورة هذه كنا في الجمله التي بقيت هي قوله تعالى وصار الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي منهم بالحق وقيل الحمد لله بي. هذه الآية وهذه الآيات الكلمات سعني أن الله عز وجل لما يسكن أهل التوحيد في الجنة ويمتعهم برضا ويسكن أعداء التوحيد في جهنم ليذب الله والجميع قال زمر ومنسوا سورة زمر وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمر وَالسَّاقِينَ الَّذِينَ اتَّقَوْا الظُّلْمَ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا كُلُّ زُمْرَةٍ بَاقِرَةٌ يعني جماعات مرتبه حسب جرائمهم بالنسبه الى ان لاداء التوحيد وحسب مراتبهم بالنسبه الى اولياء الرحمن الجنه اللهم اجعلنا منهم يرضى امين زمر مراتب حسب كفرهم وحسب جرائمهم بالنسبه لل النار يعني المشركون أو المنافقون هم المحولون الذي ثم الذي يلين ثم ثم ثم الزنا ثم ال الوطيون ثم الورابون ثم القمارون ثم الحشيشون ثم ثم ثم, ثم وتزوقهم الملائكة بالهراوات والضرب والعنف والشوا والقصو والشدة والتأنيب والتبيخ يا اكبر قال الله كبار كما طلع يوم يدعون الى نار جعلنا مدعا لا الى النظر الله السلام يأخذ وثم لما يدخلوا النار تاخذ الملائكة اهل النار الزبانية يبخونهم يعني قلنا لهم ها لم رسل منكم عار عليكم كيف, كيف حصل لكم ما أجدكم الرسل ما بين لكم عقيده التوحيد ما بين لكم المنهاج طريق العبادة كيف الأخلاق الفاضلة المعاملات الحسنة كيف كفرتم كيف شرتم كيف صمروا على ربكم كيف لا ما شاء الله يأنيبونه ويترعون ثم يترعون حقت كلمات ربك حقت كلمات ربهم على الذين كفر يعني يترعون ثم سبحان الله ثم ايضا اهل الجنة وصاق الذين اتصفوا ربهم ولكن يعني وجود تحبهم الملائكه تكريما وتشريفا لهم الذين صقوا ربهم بالطاعات بالتوحيد والعبادة والخشية والتعظيم والحب لله والتوب الى الله والانابه الى الله صقوا ربهم الى الجنة زمرات افواج حسب مراتب ايضا من الحلو والكرامه ما شاء الله حتى إذا جاءوها وفتحت حتى جوابوها وقال خزنتها سلام عليكم طمصم كما سبقنا في الزرنة طمصم طابت عقائدكم بحب الله قلوبكم طابت بحب الله وقل الله وطابت أرسنتكم بذكر الله وطابت جوارحكم بطاعه الله والخضوع لله والاستسلام لله طمصم فادخلوها أقائدكم وادخل أفعار سبحان الله عندما يدخلون الجنة يعني حتى يشربون من عينين العين الأولى حينما يشربون منها تطيبوا ظواهرهم وسقاهم ربهم شرابهم شراب تسطح ظواهرهم تسطح ثم يسقون من العين الثانية فتسطحروا بوطنهم فيتعون العلم هذه الآن تنظم تدخلوها خالدين لا اله الا الله اللهم اجعلنا منه يا رخ وقالوا شكرا لله وتناء على الله ويعني إسناد جميل لله كأن يخرجون من كل كليسهم ويخرجون من قدراتهم ويخرجون من تخطيطهم وأعمالهم كل شيء بفضل الله الحمد لله الذي صدقنا وعده وعدنا على ألسلة رسوله في كتابه يعطينا الجنة إذا أمنا وصدقنا وسبعنا واقتدنا بكتاب الله يعطينا صدق وعده الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورطنا الأرض وخزهم الميراث يرثون من جنة سبيida البيهم واجوة جنة سبياء ثم يرثون الاماكن في الجنة ليش من كفر احضاها المؤمنون كما احض الكفر مقاعد المؤمنين في النار لأنه كل واحد خلقه الله من الناس إلا عنده مقعد في الجنة ومقعد في النار فالكفار يرثون مقاعد المؤمنين في النار واهل الفجنة يرثون مقاعد الكفار في الجنة سبحان الله وأورصنا الأرض أن من الجنة حيث نشاء نصير حيث شئنا ونسكن حيث شئنا يعني الجنة لهم يسرحون ويمرحون فيها ويتمتعون بملاعين الرأس ولا أذن سمعت ولا خطر علاقة البشر ثم بعد هذا وترى قال الله عز وجل خلقين عن أجر العالمين سبحان الله ما قلنا نأجر النائمين نعمة اجر لاعبي م... نعم اجر م... أجل... الذين يشاهدون المسلسلات نعم اجر ها يعني اصحاب البقاء، لا اجر من اجر العامل اجر المصلين اجر المزكين والمتصدقين اجر الحاجين والمقتمرين اجر المجاهدين اجر الدعاة الى الله العامل لله واخلصوا دينهم لله نعم ربنا يتجعد العمل هذا وإن كان كل لله على ذلك هما خلفوا بأن التوفيق من الله والإيمان من الله والعمل من الله والجنة من الله الكل من الله لأجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضل آمنوا وعملوا الصالحات جزاء من فضل لأن الإيمان من توفيقه والطاعة من إقداره من الذي يغسر لحث أطعمه من الذي وفقنا من الذي الهمنا من الذي حبب إلينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان لو كنا في امريكا لكنا امريكيين نصارى لو كنا في سلاف لكنا يهودا لو كنا في فرنسا لكنا فرنسويين ما شاء الله لو كنا في مشغل كنا روسا متوزا والعياذ بالله لكن من الله ان جعلنا من سلاله من نعبد لا اله الا الله وان محمد رسول الله نحمدك يا رب من وجد خيرا فليحمد فلي لله نفسه والحمد لله الله الذي وصّد الله الذي هدى الله الذي استرد لأن تكون من أهل من أهل الله إلا الله وثم ما تفضل عليك أن أسكبك في جواري ومستعك بالنظر إلى وجهه وأعطاك ما لعن الرأثين سبحان الله كل هذا من الله أليس كذلك هل لنا شيء؟ نحمدك يا رب ها نحن السميع الكلام الله ما الذي أسمعنا نسمع الطابين، ألكن الكلام دومين، ألكن عن الجرح، ألكن عن الجدال، ألكن عن الشيجبين، في الويلات هذا الكلام، الصنترنج الصحر الويلات ما شاء الله، وأهل بالبارز بالكاسوتس ما شاء الله، ونجب، جت إلى بنت من، إلى بنت لا، استثنى ماذا؟ كلام الله ليش؟ لتعبد الله، لتعرف كيف تعبد الله، كيف تقربين الله؟ ماذا يرضي ماذا يصير؟ هذا نعم من الله والله. اللهم وفقنا يا رب واهلها تعظيما ثم بعد هذا قال وتر الملائكه والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم النبي قد مات ولكن هذه الرؤيه الصح من كل رائد عندما يستقر اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار رب العزه يقول وصر الملائكه سحافينا من حول العرش الملائكه محبقون بالعرش بعرش الرحمن اعظم مخلوق في الكون هو العرش ونحن أفضل سقنا بعض الأدلة في الدرس السابق عن عرض العرش إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكرسي الكرسي في العرش تحلق الملقف في فلاسة من الأرض هذا الكرسي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السماوات والأرضون السماء والسماء والسماء والسماء. إذن يصير أدراه في ترس لا إله إلا الله وابن عباس يقول كما قلنا بسندين صحيح كما قال ابن من طرق يقول ابن عباس يقول ما السموات السبع وأرضنا السبع في كف الرحمن كخردلة لا إله إلا الله كخردلة نعم وهذا كل علماء القبيل المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرجل نعم وصر الملائكة سحافين الملائكة عظوا ما ندري الملائكة يا اخوان ما ندري عظمهم ما ندري خلقتهم ما ندري حفهم هذا ما ندريك عظمهم عمرك الملائكه حافين حافين نحو العن كل الملائكه هل شغلهم جلس ينظر بعضهم الى بعض لا في عباده وطاع لله في تسبيح في تكبير في تهليل تسمع الزجر تسمع الصراخ بالتسبيح والتكبير لله الكون كله يسبح لله كل الكون والله لو اسمعنا الله لا لصمت لا اذاننا بكثره التسبيح والتكبير لله الكون كله وهكذا كان يريد الله منا ان تكون الكره الارضيه كلها تسبح الله كلها تكبر الله كلها تعطي الله كلها تعبد الله كلها لأن الكوكله بإبادة واني شيء إلا يصدّع بعبده ولكن نحن عظم نحن نجاهل لا تفقهون لا تعرفون لا تفقهون لا تفقهون لنا فقر ولنا, ولنا فهم ولنا إدراء لأدرتنا لعلمنا هي وكان سبحان الله من من يعني آه من معجزة داود أنه كان يسمع, يسمع الله يعني أزال ذلك الحجاب بينه وبين الكائنات، فكان يسمع الجبال ويسمع الطيور تسبح وتردد التسبيح، يا جبال أوي بمعه، فكانت هذه معجزة لداود. هي في صو هي, هي في سويف ولكن أوي بمعه والطير أوي بمعه يا طير أوي بمعه. أحنا كلنا نسبح الأئوان، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ حصيات وسمع أذن ذلك الحجج حتى ذلك الحجج حتى لك رسول الله أخذ حصيات أخذ نسبحية رسول الله والصحابة يسمعون، وأخذ ابو بكر كذلك، وعمر كذلك، وأسماء كذلك، ويدو سبب هذا الله ذلك الحجج كذا لا لا لا لا والحجر كان إذا مرس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع السلام السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله ما شاء الله ما الذي انتقى الذي انتقل كل شيء اللي انتق هذا اللسان وخلق هذا الصوت هو الذي انتقى هو الذي ينفق الجوارح والخيانه الله الذي انتقل سبحان الله اذن الكون كله في تسبيح وترى الملائكه حافين من حول العرش من المتمرد على الله من الطاغيه من المعاند من الجاحد <تصفيق> الانس والجن ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواء كل شي كلش في شي وإحنا واحنا كسر كنشوف الانترنت كنشوف المصاحف كنشوف الويل ما شاء الله هذا خرجنا عن الخط. الله صار في اليمن وتر مشي في كل شيء اللي مش منه ومشي في اليمن منه الله صار له هذا المشي منا بدينا. هذا مش هذا أنا مشي. في الله شغل يعقوب. سال الموت. فكذلك نعم. انتم كل زائر في طريق الله من عكسه. وتر الملائكة حافين من حول العرش ملائكة قد يسبحون بحمد وكذلك يقولون سبحان الله وبحمده ينزهون الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به ثم يصفونه بالكمالات. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال كل يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبا دفا لا اله الا الله هذا الورد من سيدنا رسول الله ما يخطح زيجي منفاة الواسطة تنفلين وعلى الله وعلى الله معما تأخذوه مع سيدنا رسول الله هو شيخ فيه اللي خرج في الصباح وفي المساء مياه مياه سبحان الله وبحمد الله وما استخرق زيه استخرق كم ايه كم؟ وإيه اعجل سبحان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله في لا مزيد لا سبحان الله وبحمده ايه ها يعني اللي خرج ليا سبحان الله وبحمده غادي خدام فرح ولا الفرا والله ما يبقى حد يجيبوا له وله وخذو وخذ لي شيء الله ولكن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي خرج عنه الله وبحمده اصبح يعني ذنوبك ولو كانت مثل الرب ينزع والرب يبحث عنه لو مفروض يكون هيده كلها يغفر الله عز وجل وكيف روايه ولو كانت ذنوبك مثل الرب عالي شو عالج هذا جبل معروف ومنطقه كلها رمال يعني من منطقه ما شاء الله ولو كانت ذنوبك عدد الرمال عدد حبات الرمال ربنا رَبُّنا هذا المنتقل ينعاج كل ما هيقفرها الله عز وجل كيش يخير لزهادة؟ كيش يظفروا شي نجاح لزهادة؟ يا إخوان مش المؤمنون؟ يومنا مش نندر هذه جسمة يموت شو تثغابون؟ الندم اتعب بيلي شدة ندم رجع رجع ما في لما ما ما اتصغ بني أخي الكريم خل. خل ولذلك سبحان الله الله عز وجل أرادنا كل مسلم عليه، وكيف قلنا عز، كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يقول سبحان الله وبيحمده عدد خلقه ورب نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إلى بصفة ذات العجية ما يكون شيء واحد حالي خلينا نقول سبحان الله وبيحمده عدد خلقه تحشى مخلوقات الله منذ كان منذ الله هو يخلق لعمر ما كان لا يخلق دائما هو الحالة تقدر تحشى مخلوقات؟ بداها بضررها الى ان يجمعها شخصيها ما تحصى وكذلك يكون هذا الحمد لا يحصى على رغبته ورضاها نفسيه الله سبحانه وتعالى رضي عن المؤمنين عن المرسلين عن الانبياء عن الملائكه عن الباشا عن كل تعرف الرضا الله يحصى لا يحصى كذلك وزينه عرشيه قلت اعظم مخلوق قلنا هو عرش الله يوصول العبر العظيم يقولك هذا عرش عظيم ومع ذلك يقول الله يعني تسبح هذا يعني ما يوزن هذا العرش ومدادك الى ذلك كلمه كلمات الله تحصى ولو ان في الارض من شجره والبحر يمدهم من بعده 7 ما لان علمه علم الله عنده حد ما عنده ولا اله الا الله على شرحنا لكلمه وتر ملائكة حافين من حول العرش الشغلهم يسبحون وبالمنظر يعني ليس سرور باستمرار يسبحون ما يسبحون شغل لا يسبحون هذا الشغل الى ملائكة بحمد ربي ثم قرر وقضي بينهم بالحق لا اله الا الله الله قضى بين المخلوقات بالحق فاستقر اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار بالعدل الله لا يظلم قررا كل حكم لله من استقر في الجنه بال بال يعني هم راضيين هذا بالحق يعني بالفضل ومن استقر في النار فبالعدل هذا من فضله وهذا من عدله والله تفضل على من شاري بمشاء والله سبحانه وتعالى حكم المشاء بعدل ما يظلم ابدا هو ان ادخل المخلوقات في كلها النار كذا يكون عامل ظلمه والله لا يظلم ابدا ومع ذلك هو عدل وانت في حسن السداد هو صاحب الفضل وصاحب العدل قال وقيل شو لماذا قال اشكون يقول هذا قالها الله عندما حكم بما حكم قال الحمد لله رب العالمين استحققت لانه حكم بالعدل يقوله هو سبحانه وتقولها الملائكة ويقولها المؤمنون الحمد لله على فضله وحتى الكفر يحذدونا لأنهم يعترفون بعذلك فاعترفنا بذنوب فاعترف فاعترف بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل لا قروج المسجين قال كله أثاري مش إيش أثاري بأنه أحاكم العدد أحاكم العدد حتى الشيطان إبليس اللعين يعترف بأن الله سعى حكم أعليم ويحمد الله على هذا الحب والله وقيل الحمد لله الله ما بيجي جهنا من الحامد وقيل الحمد لله أي الثناء الكامل لله سبحانه وتعالى بكل محامده يستحق الله سبحانه وتعالى ولا احد في الكونين يستحق الثناء والحمد الا هو سبحانه لمن؟ في الأبواب والصحب وإذا قال فلان قال الله قال إعتاد التصادم الجذور ال يعني فحامس كذا نقد البصر لا من سحق هذا الله سبحانه الله الله الذي سحق صنع الجمل حتى إذا مدحنا أحد من الناس لعلمه لفكره لصنعته كذا نقد من الذي خلقه من الذي وضّقه من الذي خلق الفكرة ما الذي نبهوا لها ما أشلون خلق المواد التي صنع بها ما صنع فإنما صنع وصنعتهما صنعان العين أو الله عزيزي. فلحمد أولا وآخرا لله في الدنيا والآخرة لله يقول الاستقرار ولو الحمد مكانا وزمانا ولو زمانا ولو الحمد في الأولى والآخرة مكانا ولو الحمد في السماوات والأرض لله وفي الدنيا والآخرة لله الثناء كله للمستقر لله سبحانه ولذلك يقول لنا سبحان الله الله سبحانه وتعالى في بدء صنعه حمد نفسه وفي اخر مستقر اهل الجنه في الجنه اهل النار, النار ان ينتهي يوم القيامه اللي يمد يمد الف سنه ماشي زنجري ينتهي استقرار في ينتهي الاستقرار في الجنه والنار وحينما يستقر هؤلاء ملائكة يحمدوا الله تعالى وتحمده الملائكة ويحمده المؤمنون وحتى أهل المعذبون يعني أهل المعذبون ويحمدون الله على ذلك نعم لذلك ولما ابتدأ الخليقة كذلك حمد نفسه وعندما نفسه يحمده فقال الحمد لله الذي خلط السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ولما استقره نفسه قال الحمد لله وعلم لذلك قال العلماء أي عمل الأرض أن تعمله احمد الله في أوله وفي نهاده اقتداء بالله لحفظه كده نعم بعد هذا، بعد ما قلنا من سوره زمر. الزمر ندخل ان شاء الله نعيش لحظات ايضا مع سورة غافر وتسمى سورة المؤمن لان قصه المؤمن مؤمن الفرعون موجوده في هذا في هذه السورة, في هذه السورة. هذه قصة غافر، عصور غافر مبدوءة بحميم، وهذه اول حوامي، لان الحوامي حال عندنا عند سبعة، هذا أولها. بسم الله الرحمن الرحيم حامي أجمع الحوامي، هذه حروف مقطعة الحوامي، وإحنا قلنا مرات ومرات هذه الحروف المقطعة من الفلمي بلا كذا، ها. اربعتاشر او لا تده يكسور لمبتدائها بيش بالحروف مقدعها قلنا تشير الى معنين اثنين هما سبحان الله معنين هاش عاصم المعنى الاول هو الاتسنبيل والترك والايقاب ايه؟ الالتفاس لانه العرب كان ينهى بعضهم البعضا ان يسمعوا لها نقول اخصون وشيركون لا اسمعوا لهذا القرآن وقال الذين جذروا لا اسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ما اسمعوا شابه ما فالقرآن سبحان الله كان ياتي بهذه الحروف لأنه بالنسبة سبحان الله هكذا يجي بمجرد ما يسمع شيء غريب له يلقي سمعة عاجب في أمر القرآن عربي وياتي يعني بأسلوب فصيح ضليل وانفرسان نشأ العباقرة في اللغة العربية ولكن سبحان الله ياتي بهذا الطرف كانوا يترقبونه بمجرد ما يسمعه وحينما يلقي الله يسمع الحديث عن القرآن. وسبحان الله هذه الصور الممتدة بالحروف المقطعة كلها ليها اينش الحديث عن القرآن اما تنويحة وتصريحات الفلام من ذلك الكتاب والعلم فيه حامير تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وشورة تقبع شيئا يسكين الفلام من صارت كتاب المجلئين واحد من هل المعنى الأول باش يجي لهم يعني هو سوقا الى سماع القرآن واذا سمع السفر مش بشير هذا معنى الأول المعنى الثاني وهو معنى جميل أيضا من الرأس وهو ما شاء الله أيضا أشوه هو, هو في تحدي يقول لهم هذا القرآن رغم ألف من هذه الحروب انتم لغتهم يعني ما تخرج عن سعود او 28 حرف وهذا القرآن مألف مسلم بها. هذا الرسول يت... هذا الله أهل القرآن يتعذلك. إذا كنتم إذا كنتم صادقين في أن هذا القرآن نزل محمد صلى الله عليه وسلم، ففيكم لغات وفيكم صحات وفيكم فرسان وفيكم ما شاء الله فيكم من كان يعني يشد أشعار ويعلقها ينتباعها ويسلها ويطلعها ويعلقها في الكعبة كل تلك السبع هذه كل واحد كان يشد شعر ويازي على يعني يقيم. يعني انه قري في الشعر ويعلقوا به، فأنسوا يعني ذكر هذا الكلام من من البشر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشل العشرات والمئات بل والآلاف الناس يبصرون، ثم أتحداهم وقلهم كنتم فيه ريبة مما نزلنا على عبدنا فاتوب بسورة سعدوا أولًا بأن يسون القرآن كله، ها؟ كلها اجتماع الجن والجن على اياسه مثل هذا كلها يتنف دولة فاني بقى وتساعدوا ولا يستطيعون الابد الجن والجن نقاب بسنا و لما يدفعهم دفعا يحبسهم دين يفعلوا فعلوا قالوا طيب نفع كله لا عشرة عشرة الصور عشرة صور مثل مثل فيها قواني قالوا بصورة صورة صح ثلاث ايات مثل ان اعطيناكم قوسها الفصل الى ربك وانا حد شاف اربع عايله ولا عرضي ان الانسان لفي خسر الذين امنوا وعملوا صالحا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق اذا استعظموا منزلهم بمقدر هكذا هذا الكلام حفظ الفصحى والبلاغه من هذا الكلام خلاص واحد سبحان الله وكحاولوا كما كانوا واجتهدوا وجدوا والمستضعفون غلبوا جليل <تصفيق> وحسن منهم من قال لو شئنا يناقى لو مثل هذا وقال يقول ليس ليس تفضل لو تفضل فوالله انهم يرغزوا كلهم بذلك لو تفضل هو لا تفضل ثم يزل يتسحدي قالوا وينكنكم فيه ريزة مما نزلنا على عدية فازون يتسحدي فإن لم سيفعلوا ولا سيفعلوا هذه كيف إلا سقوم الساعة سبع منه وقال لن هنا لنه نبصح لتأبيدية زمن عليه إذا تصدف بشي لنظمه جابية يقول هاي هاي لي ولا ولن تفعله عمرت رزم حتى تقوم الساعة. وهذه حجحتها على أمريكا وعلى أوروبا وعلى العالم كلها على القاره الخمس منذ نازل القرآن لن تقوم الساعة اتفضل يا عالم العالم كله هذه أكبر معجزات معجزات كلها انقرضت ومازت الا معجزه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه قديلات امسح في الكلام وجيد من الكلام ناقه العصر العصاريه ولا ناقة تخرج من الصخره ولا احياء الموجه هذه كلها لا شيء قدام هذا الكلام ليش ما يستطيع علينا الكلام كلام الله وكل شيء كما قلنا مرات ومرات كل شيء من الله ما يستطيع احد الحاجة اللي من الله واستطاع انسان ابدا كما قلنا منذ يلي يلي من الذره من الذبابه الى الجمال الى الانسان او اختار من هيك هذا الصوت الاسبوع يجيب العالم كله منذ خلق الله ادم من نفس الصوت يخلقوا هذا وهذا الصوت اللي كان تفكروا هذا لنا بدنا خلقنا الله الذبابه قالوا الذبابه يا أيها الناس ضرب ما سالوا فاستمعوا له اش إن الذين سدعون من دون الله اسمعوا خلوا يسمعوا هذه بالالها الهاذ الارض بشريه وحجريه وملائكيه زيد قولوا وجنيه وكيب ما هذه معمودات ما استطاع تخلط دوله ولو اشتموا هذا تحدي خلاص انا اقول حبه حاسه حبه حاسه خالص كل هذه كائنات حيه ادي الاحياء ربما نقول نعم لا حبه حاسه جمال حبه حاسه حبه حاسه يخلق العالم يصنع شيئا من لا شيء من لا شيء يوقفنا يقول لك انك تتحرك بهذا الشكل هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا الله هذا هو الله هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا الله هذا هو هذا هو هذا ما بالقران يستقر النبي والله ما استطيعوا ولذلك قلت مرات المرات الناس كذبوا على النبي كذبوا النبي وجوا احاديث موضوعه ومكذوبه قالوا قال رسول الله كذبوا شكي شي واحد يكدب على كينو وهاجت الناس وظنوا انها قال رسول الله هل سا كذب على الله وقالها قال الله والسطر في القران نستافوا وقاو كي على كلام الله طيب الان ده كويس كده نعم اذا هذان لمعنيان ينبغي الحرص عليهما وعلى صفاته الايه بسم الله الرحمن الرحيم حامي ثم عقبه بقول التنزيل الكتاب من الله هذا القران اللي اشار بهذه الحروف وهذا الحروف وهذا القران مؤلف هذه الحروف رهن الزل من الله تنزيل الكتاب رهن الزل موشيد النبي مقال موشيد النبي رهن الزل على النبي وما يستطيعه إنسان ولا فشح إذن قولهم إنه مفترم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كلامه ما هذا فرع وإلا في القرآن منزل والدليل هو هذا التحدي اللي شك في تنهي تنزيلا خليه صدر تضطر يقارب يبارد سنزيله الكتاب وسمه كتاب ليش محفوظ مكتوب الله حافظ هذا القرآن مكتوب كما سمه القرآن المحفوظ مقرؤ فهو محفوظ جهه، قران مقرؤ محفوظ ما يمكن أبادن يتبقى في النافع هو محفوظ كتاب مكتوب ما يمكن أبادن عامة يمحمل المصحب حتى تدخل بساحة ذكسان عامة يزن الصدور ويمحمل الصدور ما توجده في مسحب ولا توجده في رأس خلاص حتى الله أما الله كتب على هذا الكتاب الحفظ كل الكتب السابقة والتنب حفظها إلى أهلها رضي الصحف من كتاب الله أما هذا القرآن تشريفا لسيدنا محمد وتشريفا لهذا القرآن العظيم قالنا نحن اجزلنا الذكر وإن له الحافظة أحنا قد ولو جمع أهل السماوات والأرض على محوه وإزالته وتحقيقه وما تستعوذ ليش لانه محظوظ من الحظير تنزيء لغير الكتاب يمكن تبدا اطلق لغه الشرع لغير الكتاب اين الكتاب كل الكتاب هذا الكتاب فرائد بحضر المدلغ العربية اذا أطلق الكتاب ينصرف على كتاب زواه وعند الملاحدة اطلق الكتاب على كتاب بركه في الملاحدة لأن رسول الله عليه يبدي هنا فالكتاب في لغه الشرع هو هذا معروف تنزيل الكتاب معروفا. ثم قال مصدره من نزل مين من الله الله الذي تكلم به الله الذي نطق به وسمعه جبريل منه وابلغ الى سيدنا محمد وسمعه رسول الله من جبريل وسمعه الصحابه من سيدنا محمد والصحابة الجيل الذي عاصرهم نقلوا عنهم ثم نقل نقل نقل نقل نقل نقل قدم طريق أن رسول الله أسنعوا عليه وكأن جبريل يكرروا وسمعوا من الله الآن يقرروا والله رسله ورسلناه ربنا رسل فإذا قلتم تقلم ورسلناك أرسله لبسه وقرروا رسل ويقالوا بلقيم أكرروا وقررسل كما كنت أستمر أسين خصنا نقررهم ورسلهم لين هكذا نزوحي تكره الله وهذا هذا على مستوى عشري من الله، كذا من الله تزيل الكتاب من الله، فمصدر هذا القرآن من الله، الحاج اللي من الله سوى، واحد الحاجة أنا ما سويت جلست من شيء من جبريل مثلاً ولا من شيء من الملائكة ولا مش نبي من الأنبياء، واحد الحاجة أعيش صبطة جد جد جد جدي جد الجد السابع إذا جبشي شمشيم كلا ولا صبغرة محطة. ليش هذا أثر ما شاء الله ليش هذا واحد الجد الجد السابع شو ندوره ولا شو كنحله ولا شو والله ويجبرها على الصندوق أنا أنا ربما يفضل الصندوق ذهبي ليش بشي يحفظ هذا الأثر هذا أثر مخلوق كيف هو يبركين شو كنحله تجني ليش عنده عنده فاز ولا عرفنا عرفناه مش عنده صندوق ذهبي تجني <تصفيق> تجني <تصفيق> هذا كلام الله يا إخوان اللي يحمله إصبح صندوق لله احفظ أحفظ الله تسابه بيه كيف افضل من الناس؟ وإذا أورسنا الكتاب الذي ينصطينا من عباده الناس اللي اختارهم يحفظون هذا الكتاب وحفظوه اللي أخذ هذين شعر صندوق لا اله إلا الله إذا كيف سوف تخذ أشغل تعمل بنفسك تصحص الله؟ تخالف أمر الله؟, الله؟ ايه رأي الله من الجسم لود معصود المعصيين بالله ليش يجب عامل افضل واروع ما في الدنيا شيء احسن من كتاب الله شو انك اخبر وفكرش بتعينك وفكر واش تجبرش حاجة احسن كاملة قل ليه قل ولو الجنة ونعيمها قل انا افضل من الله سنزيل الكتاب ما ايه؟ الله مثل قدره القيام. مثل ما تقدروا القيام كما تقدروا تنزيل الكساب من الله ثم اخذنا يعني سبحان الله ياتينا ببعض الصفات الجليله الجميله ليه عند ملاحظتين قال الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل الثوب شديد العقاب ذي لا اله الا هو اله المصير حتى الثمانيه زياده على الله تنزيل الكتاب ما ينم من, من, من الله ما خرج من الرب الا من الله والله مشتق هذا الاسم مشتق يعني من المعبود هذا القران منزل من للمعبود وباش يتعبد بهذا الكتاب يتعبد بهذا الكتاب وبالمذكيره بتفسيري لكي تفسير هذي الكتاب شكون هي السنة و سيدنا رسول الله بهذا الشيء يتعبد بالتفسير بالمذكير الزعب إذا الكتاب مين الله من المعبود وهو نزلو بشي بينا كيف يعمل أنا قد كم لا لابد اللحظة أشي هي ملاحظة لقولها هي أن الله سبحانه وتعالى يتعرف لعابدين ياتي لهم بأوصاص يعرفونهم بهم حتى لا يبقى مجهولين عندهم يعرفون ونزلهم ماذا يحب من العبادة وماذا يسخطه من الأعمال نزلهم بخلاف الذين يعبدون المعبودات الأخرى الذين يعبدون أنتوا معبودات كل اللي كمل النار كل اللي كمل الفروش كل اللي كمل الشيطان كل اللي كمل آلهة سواء ارضيه ولا سنوية ولا شمس وقمر ولا مقصود معبدات آلهة أنا مرات أنا يعني في في في, في العربي مجلة العربي يقول فيها الوطن العربي, لا العربي, لا العربي يقول فيها في العنوان مليون إلى في رأيكم مرات هكذا مليون إلى في الهند بلاه واحدة مليون إله يعبدون هؤلاء الذين يعبدون هذه الالهه ما يعرفون كيف يعبدونها وهذه الآلهة ليست معروفة سمنا معرفة عندهم ولا عرفوا ما يرضيها ولا ما يسخطها ما يعرفوش ولذلك يترنح عند الكهانة والعرافين يقولوا بماذا ماذا أقرب إلى هذه الآلهة كلها لا حول ولا قوة لكن الله عز وجل وضع لنا المنهج ما نحب... هذا الكتاب ما يحب الله وما يشرط الله هذي العصي يحب الله ما تقرض به هذا الله وهذي يبغضه استغواء أيقمش ما يقص وثم أعطاه من الأوصاف الجميلة وأع وأقام لهم كسب كونيا يدل على عظمته وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته وإلى خير الصفات تتجلى الكتاب فكانوا كسب قرأهم ينظروا أفلم ينظروا أفلا يظرون إلى دميل كيف أخلق؟ وإن السماء كيف رفعت؟ وإن الزبال كيف رفعت؟ أفلا يظرون إلى... خلاص في السماء واشرع من الأدلة الكافية الشافية حتى صار كانه يرعب طب. لا إله إلا الله فالإناله هذه قضية هذه الملاحظة الثانية هو أن القرآن سبحان الله القرآن كله يدور على التوحيد كما يقول, يقول القرآن راحب الله يقول قرآن كله في التوحيد وحد يعني السلحز و 114 صورة كلها تحدث عن التوحيد باش الواحد الله باش التجوء إليه ولا ننحني لا ولا نركع لا ولا نخنع ونخضع للا ولا نمسس الامر ولا نسس للا واحد. اوكي اسمع القرآن عمس فيه يتحدث عن اسماء وعن صفاته وعن افعاله افعال الله عن اسماء الله كثير كثير كثير عن اسماء الله وصفاته وافعاله حتى تحدث عن التوحيد توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه هو الرب الأعلى ليش هالمجلسات خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست ايام الله صالح الحب ولو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلك طارق الاصباح الليل سكنا والشمس والقمر حجبان والذي جعل لكم النجوم لتسدوا بها في ظلمات البر والبحر قد وصلنا لا يسبق والذي انشاكم من نفس واحدة فكونوا صقر ونسر سبحان الله سبحانك كيف تكون منتجات اشعمل من علاش هو اله علاش الرب رب هيش ندير ها يا الله نقول كله نعمس في عيد العرش كل عيد العرش يسمى من جزء اللي اللي او لا اللي على الملوك كذا كذا لا بد نذكره تحقق على كذا وفعل كذا وفعل كذا وينما الناس يعني يحترموه يقدروه كذا اما الله عز وجل نذكره من الله القرآن كله كن كن الله فالعظم لمن لا سبحانه وسعيد اذا القرآن كله يتحدث عن التوحيد وفيه اوامر وفيه نواهي هي من مسلمات التوحيد باش يوحدوه بيقولوه يزيل وفيه قصاص سابقين كي يتحدث عما فعل بقوم نوح وبقوم عاد وقوم ثمود للمسلمين الذين كانوا يردونا التوحيد وضد التوحيد ويحاربوا التوحيد عشي فعل بهم كي يذكرنا القصاص لمن جزاء الذين انكروا التوحيد واتكذبوا سوحيب ويذكرنا كيف الصر المؤمنين وكيف على قدرهم وكيف نعمت إعطاهم وهذا إلى خلية إيش؟ لأنهم موحدون هذا بالنسبة للدنيا في الآخرة كيف يذكرنا الجنة والنار الجنة هي مقرر مقر مقرر موحدين والنار مقر إيش؟ أعداء السوحيب فالقرآن كله من فلاب يبحث الناس كيف حدث؟ سأل ولا شيء لا تروح بعضهم يقولوا تروح تروح تروح تروح تروح تروح يعني القران منزل للدحي ربناجي وانزل نفسي خلقك كيف دي منزل دحي كيدل على ان الله صانع واحد وانزل سبع الواحد كده هذه ملاحظتان لا بد الانسان يكون على وعي منها الان غلس اشكون هذا الله اللي مصدر هذا القران منه من الله تنزيل الكتاب من الله اشكون كي تعرف لنا بصفاته الصفه الاولى قال عزيز. العزيز العزيز اشيل العزيز العزيز هي القاهر صاحب السلطة العليا ما يقدرش وحيد نفس نما من العالم العلوي والسفلي القاهر والمذل وصاحب الحكم رغم عنه ابداه من الملائكة إنه اخر مخلوق شكلوا هذا العزيز مباشره مع الله والحديث عن القرآن إشاراً إلى أن من تمرد عن هذه النورهير ومن ندى عن هذا الكتاب وحارب هذا الدستور وهذا المنهاج المناهج راه الله نعماس سلطه من فوقه تقهروه وتذل وتخذ راه مسلوب عز وقوة وبسلطة عليه وما ينزل نعماس الأحكام والدساتير والنصوص السلطة عليه شكله الله, الله سبحانه العز يعز اولياءه ويزل عدو في اي صفه تكون واي الرايه تنزل تنضم لمن تحت اي رايه واش تحت رايه المحيدين ولا تحت رايه المجرمين العز هذه معنى العز عقلي الصفه الثانيه العلي الله العليم نزل هذا القرآن بعلم كم واحدة كي وضبط الأشياء وانت لا يعمل على تكون فلان يعني يعمل قام مشروع ولا يكون حتى القاضي الغرصة ماذا تعمل ايش؟ <تصفيق> يعني يعمل على الدراسة خلدوا بخبرة ما شاء الله فكذلك الله عز وجل أنزل هذا الكتاب بعزه وقوه وبعلم بعلم والعلم والله لا ينساه كما قلت لكم لا زمان ولا مكان في الزمن الماضي اللانهائي وفي المستقبل اللانهائي يعلم كل شيء وفي الحاضر على العلوي اسم العالي يعلموا خفايانا ويعلموا نياتنا ويعلموا ما تكونوا ضمائرنا يعلموا سركم ونجواكم ويعلموا ما تكسبوا سواء منكم من أسرم قول ومن جعر ومن هو مستخفر بالليل وسارم منها من عنده سواء وأسروا قولكم وأسروا قولكم أو جاووا منهم إنه عليم بلاد الصدور كيف بلاد الصدور هذه القضيه اللي بقى في الصدر خرجت ما يعلمها إلا إذن الله عزي قبل وهو الذي خلق ليش اعلم من خرق خلاص أيوه. يعلم السر واخفى واخى اذا سبحان الله ثم صفه ثالثه قال غافر الذنب وقابل الثوب فهذا فيه ترغيب لاولئك المتمردين للعصاه ان يستروا وان يجوبوا ويجوا يتركوا غضب الله ويكون مثل شعر الجلود والله يستر له اي مزقوا الصحيفه السوداء ويفتحوا الصحيفه البيضاء من وقد غفر الله له واني لغفر بمسك غير فضة حتى فرعون لا اني نازع لطين وقيته وحتى الذين قد سلوه اني الله انبحوه وحرقوه ومدربوه اني منيغا ان الذين فسلموه اني من علموه منازه ثم نميتهم من <تصفيق> ثم نميتهم يظلوا سابوه وشتطق نعم ما اتقلنا على زيك في فسناك زي زي لا بقى ذا مجنع زيك لا لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يفرج ينوم جميعا قل يا عبادية الذين أصرفوا لإسرع أصرفوا على أبو جيلاس وطباً إذن غافر الذنب غافر سورة غافر لنحمى المهوية غافر الذنب أي من ابتداء من الشكر الأكبر حتى تنساهي في الشقر مع عصر. غافر الذنب كيف نقول إيش والكفر والنفاق والبدع والضلالة والمعارس الكيف برضو ما شاء الله كيف ما كان صنوداً خلاص غافر لمن ولكن لمن لمن الصغرى هل مو صغير غافر الصوب وقابل الصوب يقبل الصوب وش الفرق بين غفران الذنوب وقبول الصوب الغفران, الغفران كي كل ما مضى ما مضى من الذنوب ربنا يغفره ويصلها من من من من الغفر ها المغفر يقال له المغفر هذاك اللي دي اللي بزوج هذا له مغفر مغفر فالله السطر يسرع لك ما كل ما مضى انت خلاص ما يذكر هذا بيسو وقابل التوب تسوبا من آبى يأبى ولا رجع يعني جوزه النم قل ما عندهش خلاص, خلاص. اذا التوبه تسوبا كتجون من المستقبل والغفران جون من الماضي هنا قلنا دائما تسوبا عند شروط ثلاثه بالقرار أربع الأولى كنا ندرس الماضي، بالماضي يكون ندم والمستقبل يكون عملية العزم على عدم العودة والحاضر اللي اقنع في الثلاثة ها وبالنسبة للم اللي بيكون بين مولد وبالنسبة للمضاني. استورد الحاجه حوايج و والديه وجهي قدمك تسمد على الارض عيد الله الدرع عيد يا رب شوف علي يا شوف علي الدرد دير جعده الفوله يا رب شوف علي ما في جواب ادبس ارض الدرك اركني يا ابجص ثلاثه وخالمش يعرفها يا رب لا بغي لا بده قرضه طالعه هذا هو هذا هو معنى قول ربنا عز وجل غافر الذنب وقابل التوب ثم قال شديد العقاب لا اله الا الله ؤلاء الذين اصروا على الكفر اصروا على الشرك على النفاق على المعاصي على التمرد على الله على العناد اصروا شديد العقاب غفر الذنب وقابل التوب للمستغفرين التائبين ولكن للمتمردين والطاغين والمكذبين والمعاندين والمعارضين شديد العقاب فهنا ترغيب وترهيب ترغيب للتائبين لان يتوبوا وثم ترهيب للكافرين ايش؟ ان لا يستمرون ولا يستمرون شديد العقاب ثم صفة خامسة ولا سادسه ايقول ذي الطول ذي الطول لا اله الا الله ذي العطا واسع العطا ينفد يد الله بلقه من اللي كان عمازه وينفق اتقضروا؟ قل لي ما اشتقضر مش ايه؟ الواحد من اللي يلاق المضايق يقنط يعتبر بث هكي واحد يزعطيه كل يوقيت ليك ساقق؟ اعطا هذا هذا حسعه هذا هذا هذا. حسعه اعطا عزل لكن الله عز وجل لا. الله يحب المولاد في الطلب كل ما يطلبه هو ينحه الله الله يحب واني يسعى فيقول ذي في الطور العطل واسع اذا عملت حاجه لا عشرة. 10 وبما لا نهايه له النبي يخصها براه بغير حساب لا اله الا الاغيان الله ما عند اجتماعك دي الطول وياتي عن قليل كثير انت تعمل قليل و كثير كان تدخل الجنه بس الله يرجع غير اسمع المعنى في الهيئة الهيئة الهي هو جعل عمس الكبار هو إذا به يهديه الله عز وجل يقضي في قلب الإيمان ويجيه من رسول الله صلى الله يقول لي بحي تخذت فيك واش أعمل يقول أشهل ولا إيهان أشهل ولا إيهان عن طرق صلى الله يقول الأمر قاتل وادخل يقع سنوك ثم ما بأس صلى الله صلى الله عليه وسلم ويجره العمس وما صلى الله لله هذا عمل قليلا وأجيرا كثير، العمل القليل أزب الجنة ونعمها وش عادة شي حد وانا اعمل ان انا عميز الحسان معا شعال قال السلطة 50 سنة اذا 50 سنة ذو الجنة واسمه برّة <تصفيق> اه سيدي في عشرة خمسين في خمسين في خمسين في خمسين هو وبعدين خلاص لا <تصفيق> سبحان الله لا والله ما مش معنى اذا بزي الطول والله ذي الطول في الفضل العظيم ذي العطاء الواسعات الطول الطول الغني الذي لا يفنى الطول ثم بعدها صفه اخرى قال سابعا لا <تصفيق> اله الا هو لا معبود بحق في الدنيا والاخره في السماوات والارض الا هو بالادله القاطعه النقليه والعقليه الوحدانيه لا في الوهيه وثم الشرك الشرك ضلال وباطل بالادله القاطعه النقلية والعقل لا اله الا هو وهذه الكلمه على الدين كله لا معبود بحق له لا يخنع ولا يخضع مخلوقات الا له لا, لا يعبدون الا اياه بماذا يعبدون بكتاب الله عن طريق رسول الله هل معقول من كلامهم حتى الناس وين راكي تعبدوا واشكم باش تشتروا عمليا سيدنا رسول الله واش انت ليه قد بدنا غير نستلفوا من تفسير الكتاب كل واحد يقول انا راني فهمت ويقول لا ماشي هذا ويقول لهم جد لا ردوا لي لسيدنا رسول الله واللي عاشروا سيدنا رسول الله هم اللي يعرف يشرو هو يعرف كيف يعبد ربنا سبحانه وقال صلوا كما رأيتموني يظلي وخذوا عني ملاسي يسحجوا عني ما هذا كل شيء عني الكفاءة. ولذلك كل, كل عمل صالح فيه شرطان الشرط الاول اخلاص لله والشرط الثاني عن طريق رسوله شوف فيه واحد روح. ما فيه ثاني على كيف لا اذا مثلا انهي اخطرط من عمل عمل ايزا عليه امرنا ما هو خلاص اخداد اخداد شكراوش نشيك ببعا لا إله إلا الله. لا إله إلا هو. وقُرَّص رَسُولُ, رسول مَعْفَىٰ لِكَلِمَةٍ. هذه الجذع للشجرة للإسلام. هذه وعد. لا إله إلا هو. ومن مات عليها من أنجِل. واللي قال أنا عم احرم ما له دم. الدم حرام حرم وما وما يحرم يمس. وعرضه حرامة بسهر كيف يفضل هذا الدين ليحمي مالي وعرضي ونفسي وحياتي كيف بحال هذا؟ لو عرفنا قيمة هذا الدين موته من حجلوه ولكن احنا عرب صبت جاهلة مجموعة الموت ومسوعة المقعة وصباح يضايز في بيخة يدى الله هو نعم لا إله إلا هو. ثم قال نهاية سوحي من ابو وحده في المصير ما نصير إليه اليه وحده لا أنا مش نعرفكم مش نعرفكم اصلي وجدي ولا جدي ولا لا من ناظري الى الله الى الله الى المصير ليش باش تنتهي مهمه هذا الانسان لان ما انتهاتش لان الانسان هنا يقول الله عنه واللي مخصش يخلص اعمل اجازه تخلص اعمل خير تخلص كملنا ولا مزال لا بد من اقامه ذلك اليوم علاج ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسن تمام كملوا والا الرجل انعمس عامل ويخدم وفي الاخر خلاص واحد انعمس يجد واجتهد واكتاحوا ما شاء الله والاخلاص والصدق ما شاء الله في حياتهم يبث هكذا مش يصاحبها هو واحد افسق و في جار و تذبحو و قتل و يهدس و سلب ما شاء الله وامشي هادا بفلوس هادا وش هذا الفكر لا لا بده نكملوا المسيره ايه هناك لا بد السكوت هنا يعني وهيدي الطلبات بتنقول يعني كي كل بكلية من الشباب الطيب متميز يعني كي النجاح الله جعله من الناجحين الله جعله جعله جعله جعله جعله من الناجحين الله جعلهم من الجهور ما من الله الصالحين الله جعلهم من الناجحين نجح الصالح الإسلامي منير طنح نعم هنا سؤال يقول هل جزء تعويض تفارة الحلف ب بطرح شرف السكين مقابل إعطاء قبل 10 مساكين أعطى لكل واحد منهم قيمة الاطعام نظرا لدوره في الدور هذا عند عند اي عند بعض الائمه ابي حنيفه يكون الكفارات والزكوات وإلى الى اخره فقل احد وانا فقير وان ما يتحقق يسوى يتحقق بالمال ويتحقق بالاطعام ويتحقق بال يعني تحت الناجه تحت الناقه واعطى كل جاب انت فاتن هو ينظر للمعنى ولاذ العلم الاخر هو منقوله واللابد نقيف عند اللسون فإذا وجب جملة جملة يعني إذا سلبون أو حقه أو جدع أو كذا كيف سنها يعني؟ لا إذا تعذر نعطي نعطي ما يتنم ما يتنم قيمة قيمة فهذه منصورة للإذن الله فكذلك الكفارات يتبغى لي حدث الاطعام اطعام حدد القيمة عطى القيمة فنقول نقيف عند الشيء نعم إذا تعذر نقول عيدا عيدا قياسا على ما في ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعذر مثلا تعطي كذا تعذر تعطي نقول هذا هكذا اذا تعذر الاطعام سبحان الله نعطي قيمة لكن ماذا بالقيمة إذا ماذا ممكن ويصور خلاص عند النصوص يكون اولى فتخرجنا فتخرج نعم من خلال بخلاف لو تعطيت يعني الزكاة الزكاة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 وما دهن رسول العسل الوكيب اخرج دقيق وخرجوا الى كده اخرجوا الى نعم كل زرع الزراع لا معناش ترى الرحة بالمديل بتحنط عاركاته لكنها لا اخرجوا الى دقيق والكل يقولون دقيق فكذا لقد قلنا اذروا مش ان حتى حسا يسعذر الى الاصل اذا سعذر الى الاصل مثل تساهمهم تساهمهم احسا الروس العسل الى ساهمة بالصراء تدول الى الى كان ينطيما بالصراء السراء خلاص السر ناوجدنا ذو ما تعذر علينا شراء ابعاس ال... ما خلاص خلص خلص اهلا بيكم وين يا خلاص كلام اننا قبل اصلا موجود سي الى غيره ما تصعيل لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم امامك انت مش بتسبح سيد عمر وشو ولا بيدك كيف بتقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايش بتقيس بها بيت خلاص احلوبة ارسل عثمه قدامك هو جيس بحرقين قدامك ماذا بقيته سهير ماذا بقيته سهير ايه لا تقطع يدد بقيته سهير ايه شوف دي كلها الخمسة الحمد لله هذا الخمسة بعدك يدد بقيته سهير ايه سهير عندك يدك ولا تمشي بسجوك اصر خلاص وهذا كم فكذلك الله عين اتعام اتعام عشرة المساكين من اوساط أو الناس عليكم اهليكم كسوتهم كسودهم اتعاموا فمن لم يزيد فصياموا ذلك سيئة الناس كيف حاليا كيف يقول مش الانسون سيئة اه سيئة اتعام كنسون فمن لم يزيد عام مش اتعام ايه واجب لابد احترام النصوص نحن عابد ما ما نفهم شيء احنا امام امام الشيخ امام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي للسحي ونوكر ونعظم ونفعل يعني جميعهم يكونوا صاملين ثم يقول الاخر يرشي قال موسى عليه في سورة النمل وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيتك قبل ان يتصدى اليك طرفه فهل هو خير هل الذي عنده علم من الكتاب يعني اختلفوا فيه منهم من يقول انه كان عاصف والاسعد للاسف كان عند سبح الله العظيم وهو استطاع ان ياتي اليات بيش لارشد بالقيس يعني الجن خلا ناتجه قبل تقوم من مقامك اذا دخل تستجعد انا في الطرا وتتخرج في الطرا ما هنا الطراش ويجب او تكلم على الشيء اللي عنده علم من الكتاب شنو هو هذا اصدق قال أنا تجي تخمل صدري اللي نفرغو ساعه نفسك قبل ما ترد يعني لا الإنسان الانسان كي يقول ساعه كي يقول في براسه لا بدك ساعه تبقى عينك مفتحه هكذا وتعمل هكذا تشد عليه بهمنه ولا سقطوا والله تدقوا. ليش لا بد من السح؟ قصة الله ليش موبس لا مش سقطوا. حد يقول بسلا حذينا. هذا كنت مشتهب. ايش كنت ممكن عليها؟ كنت ماش السح. هذه كنت سح لا يراد. هذه في انت كنت عليها. هذه بلا إرادة. ما فيها إرادة. الله زوجها. نعطيك الخدمة دي لها. ما تلفش لا ما جنس. ما نمشي. أو ربنا نشغله أنا غنت فمش بخاف برينا ما أثرين لا هذيك ما هذا هذي الأنا خدمت بدون عن أميرك خلاص الله يهدي تعرف نشغله هذي خدمت يوافقون على إن مشي العرش بالقيس قبل يعني ما تر ترفعينه قبل ما ترد يكون جيمسا باش حبس الله العذاب وهذا وهذا التفسير مرجوع في الحقيقة لأنه ما عنده دليل وإلا الصحى المقام العلم هنا الذي عنده علم الكسر هو نفسه هو هو اللي عنده الملكيات هو اللي يحفظ التورات هو اللي عنده كل شيء هو اللي عنده اسم الله الاعظم باش يكون معجزه يظهر على انه اقوى من الجن واقوى من كل واحد ايش معجزه هو يتاسل في السرطين لبنان عم يصير يصفط صواريخ ولا طائرات ولا هذا هذا هو السيفعه ثم يقول رجل تزوج ببنت وتزوج بخالتها وجمع بينهما ايوه اخسا وخلتها وعمل تخلص لا تخلي حد بكل جمع انت الحرص تخلي على ذلك الأسرة كم لا حاول الله الرسول أسلم لها المجمع بين المرأة وعمتها والمرأة خلت عليها لأنه خلق الله سبحانه وتعالى أن المرأة كتكره في رتحها هذه الشريكة ليلا كتكرهها وفي بقبط البابة ولذلك حرمت سبقة العلاقة بين البيض والخصاء وبالبيض عن مثها وبالبيض وخصاء بسبب العلاقة طيبة ومن سبقة عش الرحم حرام أن تجمع البيض وأن تجمعه بين حرام وأن تجمع بالمرأة عن حرام خلاص على إيش أنا أقول بس سبقة العلاقة بينه علاقة طيبة هذا لم يكن صحيح هذه حكمت الله وهذا سر الله عليه اللهم الحمد والله والله بحبه الله خيرا الله جميعا لله خدام الله محمد اللهم احبو لله لا اله الا انت استغفرك و سبحان الله لله الله